يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحيم أو عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم على الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك للأشعري رضي الله تعالى عنه قال علق على قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء وبين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو مبقها قال رواه الإمام مسلم هذا الحديث كنا قد عرضنا له في درس ماض وتكلمنا على بعض الفاضي فالحديث كما أشار المؤلف إلى أنه مما تفرد به مسلم حيث لم يخرجه البخاري وإن أخرجه غير واحد من الائمه فأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه أحمد والدارمي ورواه الطبراني وابن مندى واخرجه ابن حبان كل هؤلاء رأوا هذا الحديث وان اختلفت بعض الفاظه وعرفنا المراد بالظهور وانه شطر الايمان مما ان يحمل الطهور على التزكية والعبادة وعلى الجانب العملي من اعمال الايمان فيكون شطرا للاعتقاد، لأن الإيمان قول وعمل، تصديق وعمل، ومنهم من حمل الطهور بمعنى الطهارة والمراد بالإيمان يعني الصلاة وتسمية الإيمان صلاة قد مر في كتاب الله. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم فالايمان اذا كان هو الصلاة فالطهور يمثل شطرها اي نصفها لانه شرط في صحتها ولا يقبل الله صلاة بغير طهور كما جاءت به السنة ولان الله تعالى علق الدخول في الصلاه على الطهاره فقال جل من قائل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا الى اخر الايه فجعل الطهاره شرطا في قبول الصلاه هذا ما تكلم حوله الامام ابن رجب ثم انتهى الى قوله والحمد لله تملأ الميزان هكذا جاء وجاء في بعض الروايات ان سبحان الله تملأ نص الميزان والحمد لله تملأ الميزان وهذا الحديث يظهر فضل الحمده فضل الحمدلتي وأنها أفضل من سبحان الله لأن سبحان الله يراد بها تنزيه الله عن العيوب والنقائص لكن الحمدلة قوله الحمد لله فيها إثبات كل المحامد لله جل وعلا ولا شك أن المحامد لله سبحانه وتعالى أعم من التنزيه ولذلك فضلت على التنزيه والحمد لله تملأ الميزان وهذا الحديث في إثباته الميزان وأنه من مخلوقات الله وأن الله تعالى يزن به أعمار بني آدم يوم القيامة وأن من ذقلت موازينه كما قال سبحانه وتعالى فأما من ذقلت موازينه فهو في عيشة رابعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أي إنه هالك لذلك كان الميزان مرحلة من مراحل الحساب يوم القيامة فالناس يكونون في المحشر ثم بعد ذلك يمرون بالصراب فإذا تجاوز الصراب توجهوا إلى الميزان توزن فيه الأعمال ويظهر عمل المؤمن من عمل غير المؤمن ويظهر فضل ثواب هذا العامل من أجل أن ينزل في الجنة بقدر ما عنده من عمل لأن الجنة يدخلها الناس بفضل من الله ورحمة ويدخلها الناس برحمه الله لكنهم يتوازعون الجنة بحسب ما عندهم من أعمال آكذا ورد به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني إذا كان سبحان الله تزن نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان، يعني إذا جمع الإنسان بينهما فإن هذا الذكرى يملأ ما بين السماء والأرض، وجاء في حديث آخر. أن قول لا إله إلا الله هو الذي يملأ ما بين السماوات والأرض بل إنه يفوق ويزن ما بين السماوات والأرض فما جاءت به الأحاديث من قال لا إله إلا الله يعني إن كلمة لا إله إلا الله لو أن السماوات السبعة والأرضين وما بينهما وضعت في كفة ووضعت في مقابلها لا إله إلا الله ترجح لا إله إلا الله بهذا الكون وذلك لأن في هذا تنزيه ولأن في هذا تسليم لأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وفي ضوء هذا الكلام الذي اجملناه يقول الامام ابن رجب رحمه الله قال وقوله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني او تملأ ما بين السماوات والارض قال فهذا شك من الراوي يعني هل قال النبي الحمد لله تملأ او سبحان الله والحمد لله تملآني شك من الراوي في لفظه وفي رواية النساء وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض على وفي حديث الرجل من بني سليم والتسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه يعني الميزان والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض نعم المراد بهذا هل هل هو يعني حاجه معنويه او حاجه حسيه يعني معنى ان ما يكتبه الله تعالى من الثواب لو نشر ما بين السماء والارض لملاه ولان هذه الكلمات لما كان فيها تنزيه لله ولما كان فيها ثناء ومدح على الله والله جل وعلا يحب الثناء والمدح ولذلك يثيب العبد عليها هذا القدر من الثواب قال وخرج الترمذي من حديث الأفريقي يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه يعني تملأ كفة الميزان ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه وهذا الذي ذكر بأنها تملأ ما بين السماء والأرض والمراد بالسماء جنس السماء وليس المراد به سماء بعينها قال وقال ليس إسراده بالقوي يعني متكلم فيه لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي متكلم في ضبطه قلت والقائل هنا ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال اختلف في اسناده على الافريقي فروي عنه عن ابي علقمه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة والله اكبر ملء السماوات والارض قال روى جعفر الفريابي في كتاب الذكر وغيره من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحمد لله ملء الميزان وسبحان الله نصف الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر ملء السماء والأرض وما بينهما قال وخرج الفريابي ايضا يعني في كتاب الذكر من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال كلمتان إحداهما من قالها لم يكن لها ناهية دون العرش يعني مانع يمنع من سريانها ووصولها إلى العرش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض والكلمتان هما لا إله إلا الله والله أكبر فلا إله إلا الله ليس دونها ودون العرش حاجب او مانع حتى تصل الى الله جل وعلا والله هو الذي يثيب عليها واما ان قال الله اكبر فهذه تملأ ما بين السماء والارض قال فقد تضمنت هذه الحديث فضل هذه الكلمات الاربع التي هي افضل الكلام وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه المعاني الاربعه التي جمعت في هذا الذكر وهي من جوامع الكلم لها هذا الثواب قال فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملا الميزان وقد قيل إنه ضرب مثل وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملا الميزان وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم واقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ياتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران يعني السورتين كانهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف فهكذا بين النبي ووضح ان هذه الاعمال تاتي في احجام وفي صور وفي هيئات يحس بها صاحبها وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذا الحديث بين شانا هاتين الكلمتين وذلك لأنها جمعت بين ثناء على الله بما هو أهله وتنزيهه من كل عيب ونقص لما كانت هذه الكلمات تشتمل على هذه المعاني جعل الله ثوابها هذا الفضل وقال صلى الله عليه وسلم اثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن أي فإنه يجسد يوم القيامة ويوضع في الميزان فيكون قولا او فيكون شيئا لا حجم قال وكذلك المؤمن ياتيه عمله الصالح في قبره في احسن صوره والكافر ياتيه عمله في اقبح صوره ورؤيا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه والزكاه والصيام واعمال البر تكون حول الميت في قبره يدافع عنه وان القران يصعد فيشفع له هكذا نقل هذا الخبر في حديث مطول عن أبي هريرة رضي الله عنه نقله عبد الرزاق في مصنفه وهكذا ابن أبي شيبة نقله في المصنف والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين ونقله ابن حبان في كتابه الانواع والتقاسيم وصحها وأما حديث مجيء العمل الصالح للعبد في قبره فقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده في مواطن قال مطولا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جاء فيه ان المؤمن ياتيه في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول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 فياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه, الذي وجهك الوجه يأتي بالشر يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث هذا الحديث أخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين وقال هو على شرط الشيخين قال ووفق في الذهب يعني على الحكم قال وذكر العيثم في المجمع يعني في كتابه مجمع الزوائد وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح فهذه الآثار كلها تظهر أن الأعمال الصالحة من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وصلاة وزكاة وغيرها يجسدها الله سبحانه وتعالى فترى في هيئة أشياء وفي هيئة مخلوقات وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من يمنع الزكاة فإن الله سبحانه وتعالى يقلب أمواله إن كانت مالا نقدا فيصير ماله إن كان ذهبا وفضا يصاغ في هيئة ألواح تحمى بها أو يحمى عليها في نار جهنم ثم يقوى بها تكوى بها جنوبه وظهوره وان كانت بهيمة انعام فانها بها على اعظم حال يتاب البقري ويتاب الغنمي ويتاب البقر والغنم والجمال فتطأها وتعضه إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى في أمر المخلوقات فكل هذه الأعمال تجسد قال وأما سبحان الله ففي رواية مسلم سبحان الله والحمد لله تملا أو ما بين السماء والأرض فشك الراوي في هذا الذي يملأ ما بين السماء والأرض هل هما الكلمتان هل هو الكلمتان او احدهما وفي رواية النسائي وابن ماجه التسبيح والتكبير من السماء والارض وقال وهذه الرواية اشبه وهل المراد انهما معا يملآن ما بين السماء والارض او ان كل منهما يملأ ذلك قال هذا محتمل وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والارض وأما التسبيح فيملأ نصف الميزان قال وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل لأن التسبيح إنما هو التنزيه وأما التحميد فإنما هو بذكر المحامد كلها ولا شك أن المحامد أفضل من مجرد التنزيه قال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وكذلك في حديث الرجل من بني سليم رضي الله عنه أن التسبيح نص الميزان والحمد لله تملأه وسبب ذلك قال إن التحميد إثبات المحامد كلها لله فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والافات قال والاثبات اكمل من السلب اللي هو التنزيه ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن يعني ورد وجاء مقرونا بالحمد بما يدل على اثبات الكمال فتارة يقرن بالحمد قوله سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال قوله سبحان الله العظيم فقد اضيف التسبيح الى لفظ الجلاله الموصوفه بالعظمه فان كان حديث ابي مالك يدل على ان الذي يملا ما بين السماء والارض هو مجموع التسبيح والتكبير قال فالأمر ظاهر وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض قال ويدل عليه يعني على أن الميزان أوسع أنه صح عن سلمان رضي الله عنه يعني سلمان الفارسي انه قال يوضع الميزان يوم القيامه فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت فتقول الملائكه يا رب لمن تزن هذا فيقول الله تعالى لمن شيت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال والحديث خرجه الحاكم مرفوعا وصححا ولكن الموقوف اشهر يعني من نقل هذا موقوفا على الصحابي إلا أنه هنا يقال وإن نقل عن الصحابي لكن هذا ليس مما للرأي فيه مجال فيكون مرفوعا حكما إن يرد التصريح به لفظا قال وأما التكبير قال ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والرجل من سليم أنه وحده أنه وحده يعني التكبير أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن التكبير مع التهليل والتهليل هو قول لا إله إلا الله يملأ السماوات والأرض وما بينهن قال وأما التحليل التهليل وحده فإنه يصل إلى الله عز وجل من غير حجاب من غير حجاب بينه وبينه وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وقال أبو أمامة رضي الله عنه ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش أي فيحجبها أو يمنعها قال وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان كما جاء في حديث البطاقة فإن حديث البطاقة ينهي ويبين ان لا اله الا الله تسقل كل شيء على وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور قال وقد خرجه الإمام أحمد والنساء والترمذي الإمام أحمد والترمذي والنساء وفي آخره عند الإمام أحمد ولا يثقل شيء أو لا يثقل شيء باسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث قال رواه الامام احمد في المسند ورواه الامام الترمذي وابن ماجه واخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه ابن حبان قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له اتنكر من هذا شيئا اظلمتك كتبتي اظلمتك كتبتي الحافظون قال لا يا ربي فيقول الك عذر او حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظل اليوم عليك قال فتخرج له بطاقة فيها يعني أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يعني الرب جل على احضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقال انك لا تظلموا قال فتوضع السجلات في كف كفا قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم قال وعلق المحقق قائلا وقلت وليس هو في سنن النساء ولا الصغرى ولا الكبرى يعني يستدرك على من قال إنه في النساء الا ان ما ذكره المحقق انه في ابن ماجه والترمذي واحمد والحاكم ولم يشر الا انه في النسائي قال السجل هو الكتاب الكبير ومعنى يبهت الرجل ان ينقطع ويسكت متحيرا مدهوشا يعني لا يجد جوابا والبطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عينا فوزنه أو عدده وإن كان متاعا فثمنه وقوله ولا يثقل شيء ببسم الله الرحمن الرحيم يقول كذا جاءت الرواية في مسند أحمد وفي رواية الترمذي ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء ورواية ابن حبان ولا يثقل اسم الله ولا يثقل اسم, اسم الله شيء قال وفي المسند يعني في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نوح عليه السلام لما حضرته الوفاه قال لابنه امرك بلا اله الا الله فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله وفيه أي وفي المسند أيضا من حديث عبد الله ابن عمر يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقول هذا إنما أريد شيئا أن تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبعة لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يقول في قضية أي الكلمتين أفضل أن نقول الحمد لله أو نقول لا إله إلا الله أو أن نجمع بين الاثنتين قال وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل كلمة الحمد أم كلمة التهليل وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره وقال النخعي كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا وقال الثوري ليس, ب... ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله قال والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد اللي هو في قول لا إله إلا الله قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد يعني الخدرية وأبي هريرة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من الكلام اربعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنه او خطت عنه عشرون سيئه ومن قال الله اكبر مثل ذلك ومن قال لا اله الا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة او خطبت عنه ثلاثون سيئة او خطت عنه ثلاثون سيئة ايش حطت امم لا لأن هي إما أن تكتب وإما أن تحط كما هو الحال في ما قبلها. قال وقد روي هذا عن كعب من قوله وقيل إنه أصح من من المرفوع. آه؟ لا أو على أنها للتنويع. إما هذا وإما هذا هذا ما يتعلق بالذكر النساء في عمل اليوم والليلة وذكره ابن حجر في كتابه تغليق التعليق وزاد نسبته إلى الفريابي. يعني كل هذا زيادة في التخريج وبعد أن فرغ من ذكر الكلام حول الذكر وفضل الذكر وما يؤدي اليه الذكر ومقدار احجام الذكر انتقل الى الكلام حول الجزئيه التي جاءت في الحديث والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء ولذلك خالق وقوله الصلاة نور اي تكسب صاحبها هذا النور ولهذا جاء في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم يقول المؤمنين يوم في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم نعم أو يسعى نورهم بين أيديهم ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ذلك لأن المنافقين لا يقيمون الصلاة ولذلك لا يجدون هذا النور وهذا معنى قوله والصلاة نور قال والصدقه برهان يعني دليل من الادله على كمال الايمان وهي ايضا ادله مادية وحسية ياتي بها الانسان يوم القيامة لان الله تعالى يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه ولان التمرة او شق التمرة ياتي يوم القيامه اعظم من من الجبل فتكون هذه ادله وبرهان قوي ساطع لهذا الانسان والصبر ضياء قال وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء يعني بدل من الصبر فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور فالصلاة نور مطلق قال ويروى بإسنادين فيهما نظر يعني مبعفين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصلاة نور المؤمن فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم, وبصائرهم تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم ولهذا كانت قرة عين المتقين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وهذا في الحديث المشهور عنه حب بحبي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي. قال وفي رواية الجائع يشبع والضمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة قال هذا حديث يعني لا يصح ورواه الديلمي في كتابه المشهور مسند الفردوس. قال في المسند يعني عن الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. لكن علق المحقق وقال إن هذا الحديث لا يصح. لأن فيه علي بن زيد بن جدعان قال وخرج الإمام أبو داود يعني صاحب السنن من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة وارحنا بها قال مالك بن دينار قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي بين يدي في صلاتك باكيا فانا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رعيت نوري يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء لكن هذا القول يعني كما يقول نقله عن التوراة ونحن نعلم موقف المسلمين مما ينقل في التوراة قال وخرج الطبراني من حديث عبا عبادة بن الصامط رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها وهذا الحديث يقول أخرجه وذكره الإمام الهيثم في كتابه مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في كتابه يعني المعجم الكبير ورواه البزار اي في مسندي بنحوي وفيه الاحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي وضاعفه جماعه وبقيه رجاله موثقون قلت وفي الباب عن انس بن مالك عند الطبراني في الاوصف قال الهيثم في المجمع وفيه عباد بن كثير وقد اجمعوا على ضعفه لكن هذه الرواية التي نقلت هي رواية موثوق بها الحديث الضمير يعود الى الراوي ليس العجلي قال وفي الباب عن أنس بن مالك عند الطبران في الأوسط قال الهيثم في المجمع وفيه عباد بن كثير والضمير يعود إليه قال وهو نور للمؤمنين في قبورهم يعني إن الصلاة وهي نور للمؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور يعني من اجل ان تنور بها يقول وكانت رابعه يعني يريد بها رابعه العدويه وهي احدى النساء المشهورات والشهيرات والغارقات في التصوف قد فتر فترت وكانت الرابعة قد فترت عن وردها بالليل مدة يعني أنها تعبت أو أنها تركت, أو تركت الوردة والمراد بالورد يعني الذكر الذي تقيمه سواء كان صلاة أو غيرها بالليل مدة فأتاها آتم في منامها فأنشدها صلاتك كنور والعباد رقود ونومك بد للصلاة عنيد يعني أن أتاها آت وهذه يعني مسألة رؤية ونحن نعلم يعني إن كثير من من يشتغل بالتصوف كثيرا ما يعتمدون فيما يعني يحتجون به وفيما يتذكرون به على الرؤى وهذه الرؤى قد تكون حقا وقد تكون يعني مجرد أضغاث واحلام لكن يؤخذ منها العظا والعبرة ويستأنس بها وكأن من, رأى من رأته بالبنام يعني يعتب عليها ويلومها على تركها الصلاة بالليل وبيّن لها أن هذه الصلاة نور وبالحقيقة نحن يعني قد لا نحتاج إلى مثل هذا الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور ها فيكفي في ذلك قال وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم قال وفي المسند وصحيح بن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة نور. قال وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس رضي الله، من حديث ابن عباس وابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرقي اللامعي في اول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر وعلق المحقق على هذا الحديث قال رواه الطبراني في الاوسط يعني في المعجم الاوسط قال الهيثمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد وفيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقدعا عن عنه يعني وبقية إنما كان يدلس تدليسا شديدا بل عرف بتدليسه تدليس التسوية ولهذا قيل في التحذير من تدليسه بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية